أختنا أمط الله تقول لو سمحت يا شيخ هل لو الواحد بيصلي الوحد في المنزل هل يجب أن يرفع الأذان حتى لو واحد حصلي وحصلي وحدي ولا أنا أصلي على طول من غير أذان ولا أقام لا تقيم الصلاة تقيم الصلاة لنفسك ما يلزمكيش أنك تأذني إنما يلزمك إنك أنت تقيم الصّل تقيم الصّل، لإن الأذان سنة أو إنه هو واجب زي إحنا ما سمعنا إن بعض البعض العلماء يقولون إنه هو سنة بعضهم يقول إنه هو واجب بعضهم يقول واجب على التفاهة تقيم الصّلاة نفسها طيب الإقامة سنة ولكن ما نتركهاش ما نتعمدش ترك الإقامة إنما هب إني الواحد جاي قيم نفسه وراح داخل في الصلاة على طول بلا إقامة نقوله إيه أخرج من الصلاة وقيم نقول له لا خلاص كمل الصلاة والصلاة صلوا وقم شيء الأذان إنما يلزمكم الإقامة والأخت اللي تقيم تسمع الأخريات أو إني هي تسمع نفسها إذا كانت تصلي منفردة ما ترفعش صوتها بال بالإقامة طيب أي ما فيش ما فيش أسئلة الله تكشف وإنما أنا صراحة أمين للرأي اللي أنا بقوله ده أنا أمين له لإن في نساء فاضية الحكومة عندها نسوان يامة عمالة مقنعة ما تجيب نسوان وتقعدها في اللجان للأخوات المنتقبات المرأة المنتقبة ما تكشفش وشاء في حضور وعدة ست إنما لا ما نكشفش وشنا للرجل وده حقك وده تتمسكي بيه في قلب اللجنة قبل الأزمة الانتخاب تقول لي أنا مش هكشف وشي قال أمام واحدة ست. تتحقق من شخصيتي. تمام؟ ده حقك طيب. شوف كده جت سؤالا تاني ولا لا؟ طيب جماعة الخير يعني أنا شايف إنه فيش أسئلة. فنكتفي بهذا القادر وحتى نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله.